دُعَا فِي سَبِيلِ الله فَسَيُنْفِقُونَهَاكُمْ فَتَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيُمَيِّزَ اللهُ يَجِبُ وَيَجْعَلُ الْقَادِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هم kul lil ladina kafarū in yantahū yufar lahum mā qad salath wa in yaudū faqad madat sunnat al awwalīn wa qātilūhum hattā lā порядiyna kuullu hor ligna wallah wha descript walle waan ta od move w awful w Makل wav w didn wtim